σαν δεργελβάργι φει في كبد μάγα, οι σταλαγμέτεις με το ρούνι γιούμα, انخفطت رات بنومها ورخت فضو قمن غما امتلأت منه الفياض عمومها وكل وادي سال لها العرم بين بن وبين منها حزومها بين طمنها وبين المرق في كبد السيارة اللي مشققها الضما غيرت عقب السموال اهدومها والله الوهاب غيث اهلها ما يشفي جروح العرب وكلومها يشفي جروح العرب وكلومها تبنى عرق في كبت السماء واستلجت بالرعود غيومها والصحابة وعذاب العين يا عذب الماء الجفى والصد حرم نومها سوبي ما سوى السماء لا تعذب مهجتي وتسومها لا تعذب مهجتي σε αυτήν την εμπειρία που έρχεται η Ελλάδα, η Ελλάδα, η Ελλάδα, σαν <Sýst> πράττουνε <Sýst> <Sýst> <Sýst>